صح وغلط واكمل 20 نقطه صح وغلط كل واحدة عليها ربع درجة واكمل عشر نقط عليها كل واحدة عليها نص درجه كده كله 10 درجه سهل ان شاء الله هتحفظ بس في حديث اكمل حديث. هتحفظ الحديث هتحفظ الاحاديث وهتحفظ الشروط والاقباد والاوراد والسنه طبعا, طبعا. في سنه ها على الكتابه والمتن هاي يعني يعني بس هتحفظ ليه بس الشيء اللي انت حا؟ آه است التلاة التلاة هذا استدلي به وعايز توصل لوضع يخترق البوابات كل الأدلة اللي استدلي بها بس بس لغاية ما بالوضوء الوضوء مش لازم فيه آه الوضوء بس مش فروض رضوء ستة نحن ذكرنا المرة لفديت واجبات الوضوء وقلنا ان الحنبلة عندهم واجب واحد فقط وهي التسمية والجمهور يخالفون ذلك ويقولون ان التسمية من المستحبات وقلنا الراجح قول الجمهور والحنبلة استدلوا بالحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه قلنا ان هذا الحديث دلالته على الكمال وليس على جنس الوضوء. فروضه موجود. ستة. الفروض اللي هي الأركان. أركان الوضوء ستة. وهي التي لا تسمح تساهلا أو سهوا أو جهلا. فالست فروض فروض الوضوء لا يعذر الجهل به. إذا واحد توطأ وترك شيء من هذه الفروض يبطل وضوءه وبالتالي يبطل صلاته. أول نقطة كلمة فروض كلمة فروض هي هي بمعنى الأركان لا مصطلح فقهي ذكره الفقهاء في بابين فروض الوضوء والصيام الوضوء والصيام قالوا فروض الوضوء وفروض الصيام والعلة من استبدال ل كلمة فرض ما كان كلمة روب يعني هو الصحيح أن يقول أركانه ستة ولكن استقبلها وجعلها فروض لأن هو يذكر الآية فكأنها أتت من عند الله لاستطلاع تأدب يعني فروض الصيام فروض الوضوء أخذوها من الآيات فسموها فروض بقية الأركان ذكرها الفقهاء بصغط الأركان أركان الصلاة أركان الحج أركان الزكاة وهكذا يبقى كلمة فروق ده مصطلح مصطلح ضمي ذكره الفقهاء فمقصود بالأركان يقول الأركان ستة غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاط غسل يدين مع المرفقين مسح الرأس كله غسل الرجلين مع الكعبين والتفتيب والمولا ست فروض وهو ما ذكره الله عز وجل في الآية يا أولادينا من وإذا قمتم إلى الصلاة فأقسل وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأسأخذ رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين هذه الآية لخصت الوضوء يقول إن أول واجب هو أو فرض هو غسل الوجه لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسل وجوهكم ومنه المضمضة والاستجاق يعني ومن الوجه المضمضة والاستجاق فيأخذ حق الوجه لحديث عثمان رضي الله عنه في صفه وضوئه صلى الله عليه وسلم وفيه فمضمض أو فمضمض واستنفر في صفه الوضوء وفي حديث سقط الأمر فليجعل في أنفي في أنفه ماء ثم يستنشق سقط الأمر. قل هذه المسألة انفرضت أيضا بها الحنبلة على أن المضاض والاستنشاق من فروض الوضوء بمعنى أن الإنسان لو ترك المضاض والاستنشاق يقطع الوضوء والجمهور على خلاف ذلك يقولون أنها من مستحبات الوضوء. هذه أول نقطة اللي عند ال... عند ال... في الوضوء هل المضاض والاستنشاق تدخل؟ في الفروق ولا المستحبين طبعا أثر هذا الخلاف عظيم إن الإنسان لو نسي المضمضة للإستمشار هل يعيد الوضوء والصلاة أم يكتفي بوضوءه وضوء صحيح الجمهور قالوا وضوء صحيح إلا الحنبلة قالوا وضوءه باطن وفي الحقيقة للحنبلة المذهب الحنبلي لم يستقر على ذلك إلا مؤخرا إلا أن المضمضة والإستمشار في المذهب فيه خلاف واسع. حتى ذكر الإمام مרדاو في انصاف إني في سبع روايات في المذهب. وهذه مسألة من أوسع المسائل التي فيها روايات في المذهب الحنفي. والراجع هو قول الجمهور. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر المسئ في صلاة بالوضوء أمره بالوضوء كما أنزلت في الآية. فقال توضأ كما أمرك الله تقسل وجهك ويديك ومسح برأسك ومسح الاشران فدل ذلك على أن الوجه لم يذكر في المضمضة والإستنشاط ولكن الحناب لا اعترضوا قال أنا لم أقل أن المضمضة والإستنشاط تحتاج إلى دليل مخصوص إنما هي تبع للأمر بالوجه يعني يكفي ان الله سبحانه يقول تسيل وجوهه يدخل في المضمضه بس واستدل على ذلك أنها لها حكم الوجه في بقية الايه الفكره ان لو الواحد وضع في أنفه ماء هل يلتقط صوته لا يتنضض ويستنشق ولا يلتقط صوته يبقى آخر حكم الايه الظاهر لو وضع على طرف لسانه نقطة خمره هل يحدث لا, لا بد ان يبتلعها وهكذا. فقالوا يبقى ياخذ حكم الوجه والجمهور ردوا على ذلك وقالوا مش لازم نقول يا وجه ولا من باطل يعني هو ياخذ حكمه منفصل مش لازم ان يستقيم في هذه الحالات يبقى يستقيم ان هو يبقى تبع الوجه في الاحكام وفي اشياء اخرى في الوجه زي العينين في الوجه فلماذا ما لم تأمروا بغسل العينين وكان احد اصحابها قال كان ابن أمر يفعل ذلك يغسل بالفهم فهمه من أن يغسل وجوهكم يعني كل شيء في الواجه الأنف والفم والعين فإذن أصبح الخلاف محصور في جاء سبب الخلاف محصور في أن المضمضة والاستنشاق تدخل تبع الوجه ولا لا الأمر الواجه يدخل كبحة ولا لا هناك على أن الوجه يدخل فيه الحديث الآية يعني جاءت مفصلة ولا مغينة يعني الوجه مفصل يعني أقصد مجمل أم مبايض؟ مجمل الوجه دون تفاصيله أم لابد من كل نقطة من الوجه؟ مراجع كلام الجمهور أن الوجه لا يشمل من المضاض والتشق، وأن المضاض والتشق تحتاج إلى دليل مخصوص، وأن العربي لم يفهم الأمر بالوجه لم يفهم أن يدخل فيها المضاض والتشق وإلا بأي نهوة نبي سعى. ثاني شيء غسل اليدين مع المرفقين ما عين الآية الآية إيه؟ هي المرفقين وسلوا جهكم وإيديكم إلى المضيق، فهنا فصل كلمة إلى بمعنى معه، وإلى تأتي في القرآن بمعنيين، ماشي؟ إلى معه، ويزدكم قوة إلى قوتكم، يعني مع قوتكم، وتأتي في القرآن بمعنى حتى، وأتم ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني حتى الليل يبقى. أنت أي تفسرين لما يقول واجيكم إلى المرافق تخشى فيهم إلى بمعنى مع ولا بمعنى حتى الفرق بمعنى مع أو حتى يعني يدخل في المرفق حتى يعني يؤسف عند رفع المرفق حنقول تحتمل الأمرين صح ولكن السنة هي التي تبين هذا الأمر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدير الماء على الفرق ويرسم الفرق فإذا لما حنا بلي يقولوا مع البسخين برياحك من إيه من خلال وده ميزة المتون. المتون يلخص لك الخلاف الكبير في كل نوع. خلاص لما لو لو قال وغسل اليدين إلى المفقدين حيظل الخلاف إيه؟ موجود؟ متظل؟ أنت تسأل. فلما يقول مع يعني إلى. مع المفقدين يعني إلى المفقدين يعني مع المفقدين يعني يغسل المفقدين مع مع الى الى اليدين. وهو مزهر الجمهور خلاف لمالك قال إلا بمعنى حد وضعف الأدلة التي ورضت ثالث شرط أو رقم مسح, مسح الرأس كله مسح الرأس كله كلمة كل برضه لخصت خلاف لأن هناك خلاف بين العلماء هل يمسح جزء من الرأس أم يمسح الرأس كله قال تعالى وامسحه برؤوسكم مصدر الخلاف في الباء ماشي؟ هل هي باء زائدة؟ يعني معناها سحو رؤوسكم ولا باء طبعضية برؤوسكم يعني ببعض رؤوسكم. الجمهور قالوا باء طبعضية واختلفوا في هذا البعض. شفعي قالوا أقل شيء جزء من الرأس ولو الناصي عشرين ثلاثة شعر. الملكي قالوا أكثر الرأس. الحنفية قالوا ربع الرأس أكثر والحنفية قالوا كل رأس يبقى احنا عندنا خلاف تراث شعرات ربع الرأس أكثر الرأس أكثر من النص الرأس كله طيب أي رجع طبعا أكثر الرأس وربع الرأس تحتاج إلى دليل فوق الدليل صح؟ اللي بيقول بالربع له طيب إنت لما قلت بعض قلت ربع ليه؟ اليوم ماذا بنحنفي غالبا؟ الربع عنده كثير والمالكية قالوا أكثر من نصفي وأكثر ده إحدى الدليل يبقى إذا الخلاف الخصر بين الحنابلة والشفعية كلمة الباء للطبعين أمزى زائدة يعني للإنساق الحنابلة استدلوا بقوله تعالى وانسحوا بوجوهكم في التام فبيقول للشفعية إيه الباء هنا للإنساق والطبعين هذا الإنسان قالوا إن الباء بتاعت التيمم وانسحب وجوهكم تستوع بالوجه كله قالوا طبعون تفرأت بالدول إليه بقال على انسحب وجوهكم وقال انسحب رؤوسكم والمسح كالمسح والباء كالباء يبقى لازم الرأس كالوجه في صدد المسح ولكن الإمام الشفعية قال أن الباء للطبعيد نص. فقال ابن برهان من الشفعية بالفتح برهان قال من زعم أن الباء للطبعيت فقد جاء بشيء لم يعرفه أهل اللغة. وتشفعي. ولي دائما إحنا لما نستدل القول ابن برهان لأنه من الشفعي. والشفعي بيربط على ابن برهان قال الشفعي قال. يعني تقول لم يأتي بشيء لم يعرفه اللغة أو الشفعي قال هو من أهل اللغة. فالراجح من ذا الخبر وأن الطبعي جزء يحتاج إلى دليل مخصوص قال في دليل مخصوص نميزة صلى الله عليه وسلم مسح بإيه على الناصية والإمامة وهو ده مستنتهم في أن البقل الطبعي نصير عمامة يمكننا شخص وسلم يلبس أمامة فمسح على الناصية وأكمل على الإمامة ماشي كده قالوا لا مسح على الناصية ومسح على الإمامة برضو رجعنا في المسألة الخلاف. خلاص يتأمسح على النصية والعمامة. معناه نصية واحدة أم على النصية والعمامة؟ إحنا بقول قالوا النصية والعمامة. لكن إذا مسح حرص كله. وال, وال قالوا على النصية وعلى العمامة. بس ده على رض لأن الشافعيين نفسهم لا يجوزون المسح على العمامة منفردة. لأن اللهم إنت كذا كلام مش عندك. وأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة منفردة. ب ب بدليلكم يعني أنتوا من دليل تقعون في مسألة أنتم تختلفون فالراجح أن يتصنع مسح النصية والإيمانة مع الله والبَأ لِالإفساد ومنه الأذنان يعني يأخذ حكم الأذنان تأخذ حكم الرأس في المسح وغسل الرجلين مع الكعبين لقول تعالى وأرجلكم إلى الكعبين أرجو لكم بالفتح ولا بالكسر في الحمزة والتساء الخلف ومعاهم شعبة يقولوا إيه وأرجو لكم بالكسر والجمهور القراء بيقول وأرجو لكم بالفتح طيب الفرق إيه ولع الغزع ماشي هو هنا خد في وأرجو لكم بالفتح صح؟ وحييجي في المسح الخطين يأخذ بقراءة وأرجو لكم أرجو لكم بالكسر ال عالم السلطة يقولون أن الكسر هنا ليس المسح على الرجل إنما المسح على ما فوق الرجل اللي هو الخط لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة يمسحون على أقدامهم فقال حسن أغريرا متفق عليه قال إيه وين للأعقاب من النار فدل على على عدم جواز المسح على الرجل ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفة عشان الأرزولكم دي بيأخذوا بيها الشيعة في المسح على الرجل وعدم الغسل. قال تعالى وأرجو لكم إلى الكعبات في الفتح يعني يعني تعطف على المكسلات ماشي يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاقسلوا وجوهكم بفتحة وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم مكسورة لأنها مجرورة صح؟ وأرجو لكم طبما كان واحد ممكن يقول طيب البلاغة تقتضي أن يقول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجو لكم إلى الكعبين وامساهم رؤسكم دي قمة البلاغة فلماذا أخر الله عز وجل لمسح القدم في الآفر غسل القدم ألو السببين السبب الأول أن تكون لها قرأتين عشان قد ربها لا حكم والقراءات الأصل أنها تنوعت لتنوع الأحكام خصوصاً آيات الأحكام لما تختلف فيها عن أوجه اللغة يبقى تكون أحكام ده حكم وده حكم وذلك دراسة القراءات في الفقه يعتمد عليها في استخراج الأحكام الزائدة على أين على الأحكام الظاهرة في المصحف. ثاني حاجة أن الله عز وجل أراد حكمه وهي بلاغة أعظم من البلاغة الأولى وهو أن يفصل بين النظير على نظيره من أجل حكمه وهو الترتيب أن الله عز وجل أراد أن يذكر الآية مرتبة بصفة مرتبة والترتيب لا يتأتى إلا أن يأتي الأرجل في الآخر لو جعل الأرجل قبل الرأس، لذا الله عزوجل خالف الترتيب وتبين السنة على استحباب الترتيب. يبقى الآية مخالفة السنة الحديث. ولكن الله عز وجل أراد أن الآية توافق الآية الأحاديث. ما الحكمة من ذلك؟ مع إن الحكمة من تغيير الآية مع الحديث حكمة أكبر، وهو إن يبقى في حكم زيادة، وهو أن الترتيب مستحب. ولكن الفقهاء قالوا أن الحكمة من ذلك هو أن يكون الترتيب واجب وأن الله عز وجل أراد الترتيب الله عز وجل لما ترك البلاغة الأولى وذهب إلى البلاغة الثانية التي لا يفعلها العرب إلا إذا أرادوا بها حكمة في الشعر وغيره بيفصل النظير على نظير الحكمة والحكمة التي أراد الله عز وجل الترتيب الكلام ده بختلفش في حد. إنما اللي بيخالف يقولوا إحنا مستقرين على أن هذه بلاغ عظيم ولكن أراد الله عز وجل بأن التكتيب يكون مستحب والرب على ذلك أن التكتيب في الآية واجب لأن الآية لم تأتي شيء مستحب مفيش في الآية حاجة مستحب مش معنى التكتيب بالذات اللي انت قلت عليه مستحب رغم من السنة ما فهاش ما يعبد هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم ومتوضى أمرتبة ولو كان التكتيب مستحب المصدود النبي صلى الله عليه وسلم يتعمد أن لا يتوضى مرتبا حتى يبين للأمة أنها هذا الأمر ليس للجوم أمر الاستحيل ولم يفعل من النبي صلى الله عليه وسلم إذن تستقر الترتيب يكون واجب وهو الفرض الخامس لأن الله تعالى ذكره مرتبا وتوضع النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا وقال أو مرتبا وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به هذه الطعيم الشرط أو الركن الأخير السادس وهو المولاء ودليله من السنة وليس من القرآن يبقى هذا الدليل الوحيد أو الركن الوحيد الذي دليله من السنة وهو المولاء وكلمة المولاء معناها أن يوالي بين أعضاء الوضوء يغسل يديه وجهه، ثم يديه مباشرة. عكسها عدم الملا أن يغسل الوجه ثم ينتظر مدة، وقت طويل، ثم يغسل يديه ثم ينتظر. يقطع يغسل ما بين عضاء الوضوء وقت طويل. ماشي، ده معنى. والملا واجبها لحديث خالد بن معدان. إيه بقى التاريخ على ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي. وفي ظهر قدميه لمعة قدرة درهم لمعة التي قدرة درهم عملة في الضيل تظهر في القدم لمعة طبعا في الصحراء الجو جاف فلو توضع المرء وترك شيئا لم يصل إليه الماء لا ظهر لمع لأن الجلد بيبقى جاف والماء لو جاءت على الجلد بقى تغير لونه لأنه بقى في جزء من المياه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما لمح هذا الجزء الذي لم يصبه الماء، قال أمره أن يعيد الوضوء وفي رواية أخرى أن يعيد الصلاة. ولو كانت الموالاة ليست رك، لا أمره أن يغسل قدميه ويعيد الصلاة فقط. القدم بس. إنما الفصل بين مسح الرأس والقدم كان طويل، فأمره أن يعيد الوضوء. أثر هذا الثلاثي. هو أثر هذا الخلاف. يعني أنا هستفد من خلاف ده بإيه؟ بأن الإنسان لو توضأ وفصل بين أعضاء وضوءه بشيء طويل قد بالك الفخاء يحطه جنب طويل ده بنقص وليس من مصلحة الوضوء ده استفنائه ليس من مصلحة الوضوء بعد بعدما نخلص المسائل واحد بيتوضأ وغسل وجهه ويدي وتليفونه رني مكلمة يحتاجها وهو لو كمل وضوء حايصه مش عارض القصد بتائمه ترك الوضوء وذهب ليرد على التليفون تكلم معهم مكلمة فويلة عشر دقائق وراجع مرة أخرى الوضوء هل يبتدك ولا يستكبني يبتد على الحنبلة يبتد ماشي على غير الحنبلة زي الحنفية والمريفية قالوا ايه والراجع وخلو الحجة لأن حزس واضح أن خالد المعدن أن الرجل حز خالد المعدن أن الرجل كان ترك لومع والفرق بين الوضوء والصلاة ما كانش كتير لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى اللومع فعشان كده جعلوا المولاة مش كتير يعني مش أيامه مش وقت طويل عندما وقت عرفا يقول إن هذا ليس وضوء فأنا حقول الوقت المولاة بقى وقتها إيه يعني؟ انت تعرف ان ده مو ولا لا الحنابل قالوا نعوض ان الوضوء بيبقى له اا او ترتيب معين لو خلى بهذا الترتيب بحيث ان المرء اه ظن انه لا يتوضا يقول ان هذا لا لا لا لا لا اعتمد عليه في ومنهم زي الحنابل قالوا لا احنا لازم ندي ان نضع حدود وضع. وقال وقالوا ويدوبك ان العضل يجف يعني أنا فساك تواجه ويادي أخر حاجة يعني لو لسه الماء على يدي في الزمن المعتدل ووقت معتدل مش حر أوي ولا برد أوي يعني متوسط حيجف بعد أديه خمس دقائق ثلاث دقائق أربع دقائق هو على حسب هذا الحاج فلو أعاد الوضوء فنظر إلى يديه وجده جف يعد الوضوء كان وجده أمر بسيط يعني فيه ماء يستفلك وده يعني حد الفقهاء ليس عليه دليل ولكن الفقهاء احيانا بيضعوا حدود تعريفيه فقط مش واجبة يعني فرضنا ان هو لاجف واستكمل وهو ظن في نفسه أن هذا ليس وقت طه خلاص اي ما دام ظن في نفسه ان هذا ليس وقت طه كلمة بنقصين اللي احنا قلناها بقى اللي هي ايه ليس من مصلحة ال بمعنى أن الإنسان ممكن يفصل بين الأعضاء فصلاً طويلاً لمصلحة الهدوء مثل مثلاً، واحد في شحم على إيد وهو يتقضى غسل وجهه، وجه يغسل إيده لأي الشحم فجب مسحوق مسيك طومه، وأعد يمسح أو طين أو نجاسك، وينظف فمكث طويلا وهو بيغسل يده. فاستك واستكمل طبعات من العضو التنجف أن فقاء يقول في هذه الحالة لا يخل بالمولاة لأنه انشغل بمصطحة الوضوء كإزالة طغيل أو نجاسة أو غالبا فراطب المولاة شرق وشروط ثمانية كده كده المولاة رق رب... الفروط كده انتهى الرأس تأخذ حكم الرأس في المسح الحناب اللي بيقوله تأخذ حكم الرأس في المسح والحكم وجود وراجعناها من الرأس الأذنان من الرأس يعني يمسحها مع الرأس وليس من الوجه للغسلة. يبقى كلمة من يعني في المسح مش في الحكم يغسل بس لو كان لسه في ماء لو فيديو خلاء بس هذا من بسيط لو فرضنا واحد وبعد ما فرضنا وجد اللمعة في يده غسل إيده بس اللمعة دي حكمها يعني يجب عليه أن يغسلها ولا يجب عليه التكتب في هذه الحالة لأن التكتب حصل بأكثر الحطب غسل أكثره فالجزء البسيط ده هياخد حكم لإيه يعفى عنه. ما شهده يعني يا حكم التبع ولا أخو الحكم الاستخدار. يعفى عنه. إنه بسيط. إنما أكثر العدو غسف في مكانه في وقته. فمش هيخلي بالترتيب. شروط الوضوء تمانية. انقطاع ما يوجبه. موجبات الوضوء اللي هي نواقع الوضوء. يبقى موجبات الوضوء. انقطاع موجبات الوضوء. اللي هو مثلا خروج شيء من السبيلين ذا من مجموعة الوضوء يشترط في الوضوء أن ينقضع هذا الايه هذا الخارج عشان حيظة ينقض الوضوء طالما ايه بتوتر. إلا في حالة واحدة فقط من حدثه دائم من حدثه دائم امرأة مستحاضة فقال نبي صلى الله لكل سنة أندي مستثناء يبقى دي استثناء من الحكم، والنية النية شر لأنها قبل العمل. والإسلام والعقل والتمييز، وهذه شروط في كل العبادات إلا التمييز في الحج. والماء الطهور المباح، هنا بقى في هنا شرط اللي هو الطهور والمباح ما يبقاش محرم أو مقصوب أو غير ذلك مشترط. واستدل بقوله تعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم نعمل عملًا ليس علينا أمرنا فهو. وصلنا في المسألة في أول باب المياه. وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة البشرة بفتح الشين بشرة زي الشعرة الشعرة بفتح العين أو الشعر بفتح العين شلون الشعر ليحصل الزغللة؟ إزالة حرف إزالة ما يمنع وصوله إلى ال... وصول الماء إلى الجلد والذي يمنع وصول الماء إلى الجلد ما كان له جرم جسم جرم يعني تضق زي ال المنكير اللي بيوضع على الأصابع الأظافر ودلوقتي مخطرين حاجة اسمها المنكير الإسلامي ها لا أو منكير ده بيتعمل إزاي الاخته وهي بتتوضى بتشيلوا طوافرها كده يشق اتشال يعني هي بتتوضى بتغسل بالميه يعني. ماشي فان كان المونيكير ده ليه جر لا يزال طبعاً هو بينزال بايه حتشلي خبر لا بالاسيتون اسيتون أي مذيب عضوي في الاسيتون حط اسيتون يشال انما المونيكير الإسلامي بينشال بايه بالميه كده والطوافر زي خربشه آه, اه زي كرت الشحن كده اما بتخربش بيتخربشوا في الطوافه فيها بيطبع كروت الشحن عاملولها حياته في الطوافه ده ده هو مشهور بهذا الاسم فهذا لا باس به لانها هتغسله قبل ما تغسل اريحها تشيل وبعد الوقت وهتحط وضغط تاني ما ينفعش واحده تمسح على الطوافه ماشي انت واحدة كان بتسال دول انا فططيت وبعدين حطيت الايه البلوكينج فيمسى ح... عمسى حبا واخر ماشي أحكام عجيبة طبعا إنت لو فردت كتب الفلطة مش هدى الكلام دي ماشي كان... كان واحد مرة كنت بقى في الجو سائعة جدا واحد لبس جاكيت ولبس طائية على دماغه وشراب مش بين غير وشه مسك وإيه تجيه خاسب ايده ووشه ومسح على الكمين مسح على الصابوت ومسح على الشراب ما توطاش والحمد لله ان هو مش لابس جواندي لان لو كان لابس جوانتي كانت هتبقى مشكله فلان هو متضايق مني كده وصله بقول له انت بتعمل ايه يا قال لي مش دم... ما انتش عارف والله هو مش تعجز ما المسح على بيقول لي بقى ايه بي... يوضح لي الحكم يعني بس تطر مسح على مش مسح على فأنا ما عاد يقدم يعني بس الحمد لله قدرنا يعني فأحيان العواب بيومي لما يدرس سلاسلا ويسمحه يبقى عنده بقى إيه ملك مخير بقى بين قاي عمل قياس قص بقى اللي إيه الطائرة عود كوميل فالمرأة أخ أخرى يعني قص على اللي على الطاولتينها جنس على الطاولة يعني فطبعا إيه ال ال المنكير فينفعش الوقت أو أي بقى تتوطع عليه لابد أن نزيله لأنه يمنع وصول الماء إلى البشرة. هاي المكياج كريم الأساس هو في نوعين من المكياج عموما سواء ده أحمر شفاه أو, او كريمات او مش وحاجات زي كده. النوع الأول كريمات ضد الماء ضد الماء يسموها حاجات يعني فيها مثبتات قاول للمياه ممكن تنزل بها حمام السباحه ممكن تنزل بيها البحر عشان خاطر مش كل ما تطلع من البحر تحط لي الروج هي تحط الروج وتنزل البحر مره واحده ده بيسمه قاول للمياه ده لا يجوز الوضوء فيه لان بيمنع وصول الماء للبسط هو صفته ايه الكيميائيه ان هو دهني والدهن ضد الميه فلما الماء تيجي على الدهن هي هتصفطه واخد بالك فده اول نوع النوع الثاني كريمات أساس مزي في المياه يعني لو الأخت عمل كذا في الماء حتى الماء لونها أحمر وبيتشر بال بال بالق بال فده في هذه الحالة يجوز الوضوء فيه لإنه هو إيه زي الحنة زي الحجر زي كده لا كريمات الشعر والزيوت دي ملهاش جردة دي بتدوب في الشعر ما ملهاش جردة فيجوز الوضوء على كريمات الزيت شعر أو كريم الشعر إنما الجلم اللي هو بيعمل طبقة بين الشعر وغيره اللي هو له جلم ده ما ينفعش المسح عليه اللي هو بيعمل طبقة إنما الجلم بسيط قوي يا دوبك بس ينزل شعر ده ينفع مسح عم بس ما لهاش جلم فيها دهنيات بسيطة ده. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع الدهن اللي هو العطور والعطور زي فيه فقال الزيوت والكريمات والحاجات اللي كلها لا لا تدخل في هذا الباب لأنه ملهاش جرم ملهاش جرم يعني ايه مية مية يعني ايه سائل اللي ليه جرم الجرم اللي هو الطبقة واحد حط كريم على ايده ابيض ولسه مازال زال لونه ابيض ده لازم يشيله عشان ايه يطلط بي المقصود يعني من كلمة ازالة ما يمنع وصوله الى البشر والاستثمار طبعا الشرط الاستجمار قبل الوضوء الاستجمار شرط يعني لابد أن يستجمل إذا بال الإنسان لابد أن يستجمل قبل أن يغاض والراجح أن الاستجمار من باب إزالة النجاسة إزالة النجاسة وإزالة النجاسة لدي الشرط في الوضوء فاصل في النية النية هنا قصد رفع الحدث أو قصد ما تجيب به الطهارة أو قصد ما تسن له الطهارة. أنا لخصت يعني ماشي يبقى ثلاث أنواع هي النية قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب له الطهارة أو ما تسن له الطهارة النية هنا قصد رفع الحدث بمعنى أن الإنسان لو نوى رفع الحدث لو نوى رفع الحدث يكفيه ضوء واحد ويصلي لما شاء أو قصد ما تجب له الطهارة كصلاة توضأ وناو الصلاة فقط زي أكثر الناس يكفيه ويرتكف حدث. أو مس مصحف أو طاف، النوع كين، قصد ما تجب له الطهارة. واحد عايز يقرأ في المصحف فتوطق عشان يمس المصحف، فأذن المؤذن هل يجوز له أن يصلي بهذا الموضوع؟ نعم. أو ما تسن له الطهارة كقراءة وذكر، عايز يذكر الله عز وجل فتوطق وجلس في مجلس يذكر الله، فأذن المؤذن يجوز له أن يصلي وأذان ونوب. توضع لينام، ده أمر مستحب فأراد أن يقوم الليل بوضوءه لم يحدث يجز له أن يصلي، ورفع شك وغضب وكلام محرم كل ده بيفصل ما تسن له الطهارة قراءة قرآن ذكر أذان نوم رفع شك شك، وتوضأ ولا لا. غضب وسن الغطان أن يتوضع كلام محرم كلم محرم هنا فيش دليل على الهدوء بالكلام المحرم ماشي فهل يستحب الإنسان لو قال كلمة محرمة هل يجوز؟ هل يستحب له أن يتوضى هو استنبطها من حديث عرفين حديث مسلم إذا توضى العبد المؤمن فغسل فمضمن خرجت في كل خطيئة فعلتها إيه فم. فقال لك يسنل فعل كلام محرم أن يتوضى ده الدليل اللي هو يستدل بيده، وجلوس بمسجد يعني جلوس في المس فيها ذكر واستحب اللي تدرس علم كذلك يستحب تدريس تدرس العلم اللي طاقة لأنه فيها ذكر، وأكل هنا الأكل برضو ما فيش دليل على إنه يستحب الوضوء الأكل، لو في دليل ماشي لما أنا ما أعرفش دليل على إنه وضوء، ولا حتى دليل الطلاب يعني أنا ما ما ماوقفتش عليه. فمتى نوى شيئا من ذلك هو في بعض الفقهاء بيحاولوا ان هم يجيبوا له دليل قال لان الاكل يستحب ليه ان هو يقول بسم الله وده ذكر يستحب ان هو يتوقع عشان يقول بسم الله ده ممكن يكون مدخل إنما هو مش دليل واضح ماده فان فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه ولا يضر صدق لسانه بغير نيه صدق لسانه غير نواه دون شعور عند العوام يجي يوضوء نويته وانا أتوقع أو نويته ان اصلي أو غير ذلك بلسانه وهذا مخالف لسنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى وسلم لم يذكر النية بلسانه فقط ولم ياتي دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم نوى بلسانه إلا في حال واحده فقط هو الحج أو العمر هنا بيقول لو فرضنا ان هو ناوي يتوضا وبعدين قال بلسانه نويت الان وهو يخف الوضوء غلط يعني فيو تاس مصدق اللي سمعنا غلط مش هيضره لأنه ده العبرة بما بما في القلب ولا شكه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة وإن شك فيها في الأثناء استأذف هنا ولا شكه في النية يعني فرضنا وهو شك في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة يقولوا إن الشك نوعين شك بعد العبادة وشك في أثناء العبادة شك بعد العبادة ليس له العبادة خلاص الشك في أثناء العبادة يبني على اليقين فهنا بيقول وينشك فيها يعني في أثناء استأنف استأنف يعني بنى على اليقين أو ابتدأ واحد بيصلي وبعد مسلم شك هو صلة ثلاثة والأربعة. هل شكه هنا يعتبر؟ لا. لأنه شك بعد فراغ العبادة. طب قبل ما بيسلم شك. صلة ثلاثة والأربعة. هيبني على اليقين. يبقى الحد الفاصل ما بين الشك و... لا هو الفراغ من العبادة. دي قاعدة مهمة. الفقراء بيفرقوا بي بي بي بي منهم. لأن العبادة انتهت. عندما انتهت يبقى الشك مش هيبني. فأنا في عن اتدأ بالأول أول. ليأتي بالعبادة بيقين ما لم يكثر الشك في صلك الوسواس الفراق أسألت الوسواس في الوضوء والوسواس في الصلاة الوسواس هنا يقصد به أن يصير الوسواس هو ما يسمى في لغة الطب الوسواس القهري ده مرض نفس يصاب للإنسان لأن الإنسان يفتح له هذا الباب دي مسألة مهمة حنبلا أو الفقهاء عموماً بيدغطو عليها ويغلقواها يقولوا زي ما قال هنا ما لم يكثر الشك سيصير كل وسواس فاترحب لا إلى كلمة فاترحب هنا يعني يتجاهل هذه هذه الضغوط النفسية الله وساس قهري هنا بيقول ما لم يكثر الشك فينصير في الوسواس فيطرح علاج الوسواس القهري له طريقتين في العلاج. لا. الطريقة الأولى طريقة ذاتية من الشخص. نوا يجاهد نفسه في تجاهل هذه الضغوط النفسية عليه فلا يبالي فيه. فيتوضأ ولا يبالغ بالضغط النفسي أو التكرار أو الحاح النفس على معاداة المرض مرة أخرى، وهذه طريقة سرعان ما علاكها سريع، ولو إني قدر المرض على فعل ذلك، يعالج في خلال أسبوعين بالكثير طريقة أخرى، إنه هو لا يستطيع أن يقاوم نفسه ضعيفة لا تستطيع أن تقاوم، في هذه الحالة يحتاج إلى مؤثر خارجي وهو الدواء. تأخذ أدوية تساعده على المحاومة وتقوي نفسه وتجعل فيها قوة على رد هذا الوسواس، فصفة بيئية لمدة ستة شهور كده تستطيعونه وبعدين يسحب منه بالتدريج فكأنه طبيعي والطريقتين مشهورتين ومس هو المشكلة الوسواس أنه هو ممكن ما يدونش على الإلك ستة أشهر لأنه أدويةه غاية وممكن يكتفي في شهر ولا حاجة وبعدين يسيبه فيعود المرض الثانية أكبر من الأول هو لو صبر بس على الدواء شاء الله ربنا يجب الطبيب النفس لو وجد نفسه دائما بيكرر الوضوء على طول وبقى عنده وسواس الوضوء يعرف دفسه على الطبيب النفسي أو يتجاهل هذا الوسواس صفة الوضوء وهو أن ينوي هنا بقى بيلاحظ بذاته حاضر بصفة الوضوء وهو أن ينوي ثم يسمي ويغسل كثائه ثم يقمض ويستنشق، ثم يغسل وجهه من منابك شعر الرأس المعتاد إلى الذقن، إن يغسل وجهه هنا بقى في بصفة الوضوء بيحاول يحدد أفصل أكثر غسل الوجه ما هو حدود الوجه من منابت الشعر المعتاد المعتاد اللي هي عند الهناء الرأس إلى الشعر في واحد تاني ممكن يكون ايه اصلح شوية بس هو المعتاد يعني عنده مقدمة نهاية منابت شعر الرأس المعتاد إلى الذقن كلمة الذقن يعني هنا ولا إلى الذقن يعني الحنجرات هنا يعني تحت الشفة ولا الح إلى الحنجرة إيه هو اللي بالضبط؟ قلت بنت اللي هيقول هنا ح ح حي كلام واللي هنا فيه كلام الح اللي الحنجرة اللي بيقول الحنجرة يرفعي صلح عبد الله سلطان. طب من النبي سلطان بيرسلك صح. طيب يبقى أنت تقول من هنا اللي هنا ليه؟ يبقى الغدر إيه؟ نهيج اللي ليه كأنه غدر. خلاص. في بعض القائل يقولوا لا هي الغدر هنا هنقول بقى المرأة اللي هي بتقول بالوجه والكفين هي بقول هذا الوجه يعني. مش بالوقتشة الحتة ليه؟ تبعوا. ماشي. الوقت هو اللي في الراجل احنا ومن الوجه سواء لو الراجل او لو البنت لو راجل بيتغلب بالله يعني يغلب بالله فبيقول هنا فقط يعني الى نهايه الايه الحجره عند عند صفحه ادم هيغسلها برضه عشان هذا الجزء واحد طفل عن ما عندوش لحيه لسه اركانه سرت فليس يعني لا يغسل كده ولا بد ان هو يقن من المسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث عثمان رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه إنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهم ثم أدخل يمينه بالإناء ثم ضمض واستنصر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه لمن فقئ ثلاث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه هنا برأسه لم يذكر ثلاث مرات ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى كعبين فإن قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو هذا طبعا لم يذكر البسمة، لم يذكر تخليل اللحية، لم يذكر تحليل الأصابع، أقول إذا مستحبته، ولا يجزئ غسل ظهر شعر اللحية إلا ألا قصت البشرة، لا يجزئ غسل ظهر شعر اللحية إلا ال، لا يجزي غسل ظهر شعر اللحية أو كذا الشعر، ولا أنثقة، العنقثة اللي أنت هتشوفها اللي تحت اللي هي الشعر. تحت والحاجبا ونحوها إذا كانت تصف البشرة فيغسلها ومده هنا الضقر والشعور التي في الوجه كل شعور في الوجه هنقسمها إيه؟ قسمين شعور كثيفة تغطي الوجه تغطي البشرة وشعور خفيفة تكشف البشرة العن فقط والشارب والحاجب فهي خفيفة فهي لا بد ان يصل الماء الى تحتها وهذا لا ينشغل به المرء لان الماء كده كده بيصل تحتها بدون مجهور انما هو تكلم هنا عن شعر اللحية لان هي دي اللي عايزة بكوته فشعر اللحية قسمين كثيف وخفيف الكثيف يكفي غسل ظاهره يعني هو يتوقف يكفي ماء ويمسعه ظاهره ويستحب لتخليله طريقة التخليل في طريقتين يأتي بكف من ماء ويضعها تحت الحنك ورد في حديثه أو يبلل أصابعه ويدخل أصابعه في اللحن ده التخليل إما التخليل أما الشعر الخفيف شعر اللحن الخفيف يحتاج إلى غسل لغاية ما يصل الماء كأنه مش موجود يصل الماء إلى الإيه؟ البشر، فيأتي بكف ماء كثير ويضع على لحيته بحيث أنه يبقئن أن الماء وصل بشرة. ده لو هو مرحيته كفيفة. خفيفة. أما الكفيف ما يكفي بس إيه غسر. لن يصعب أنه يصل الماء إلى البشر. ففيلها هيستحمل. ثم يغسل يديه مع مدفقيه. ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه. طرطنا واحد ظفره تحتها وسخ يسير. فلا يؤثر. إذا حنستثني أو يعفى عن الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأشياء اليسيرة التي تمنع وصول الماء إلى البشر واحد بوهياجي مثلا وفي على يده مؤط يسيرة من البوهياج فيجوز يعني يفوقع ويجوز مؤط يسيرة أما لو كانت بقع كبيرة ففي الحالة دي لابد أن يجد لأنه هو وبرضه الإخوة البوهياجية أو أن أشيل يبقى يلبس بحكم حسنا لو حاجة ويعتبرتو عليها ويدو آه يبدأ يحاول ينتقل وهو أو تركيا والحاجة ينتقل بقدر الامكان في في السلم قبل ما يتبطش أو يلبس وادي وهو بلو يقدر, يقدر لأنه يسير عادة فلو كان واجبا نبينه النبي صلى الله عليه وسلم قال في وهو الصحيح اختار الشيخ توفيق الدين وألحق به كل يسير منعه حيث كان من البدن كدم وعري ونحيفهما. للصافح تكلمنا عنه مرة بالفأس صح المرداوي ثم يمسح جميع ظاهر الرأس من حد الوجه إلى ما يسمى قفن والبياض فوق الأذنين منه اللي هو ما بين الأذن والشعر دمن الرأس. وهو بإبهامه يمسح ما, ما وراء الأدوان لقوله تعالى وامسحه برؤوسكم والباء للإلساق يعني زائدا فكأنه قال وامسحه رؤوسكم ولأن الذين وصف وضوءه صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه مسح برأسه كله ولا يجب مسح ما استرسل من شعره استرسل من شعره بمعنى شعر طويل افترسل، افترسل يعني طويل. هل يجب وهو بيمسح شعره كده؟ ده الرجل والمرأة يمسح شعره كده، يكمل لغاية من جد أخره مثل الوحدة شعرها طويل وعنده ضفائر. هتقرب تأتي بلغاية أخره؟ لا، لأن الآية قالوا وامسحوا بإيه؟ برؤوسكم بالشعوركم لو كانت الآية امسحوا بشعوركم لكانت يمسح كل الشعر والنبي صلى الله عليه أربع ضفائر. أربع غرائق دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ولهو أربع غرائق طفيرة وكانت العرب لا تحلق رأسها رجال ونساء وهذا مشهور عند العرب وقيل في الحكم من ذلك أن من عزة العرب وأنفة العرب لا يحنون رؤوسهم لا أحد حتى الحلق ده من الزبق ولذلك الإسلام العرب طاعت نفسها أن تذل للإسلام النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وهو مطقت رأسه في فتح مكة حتى كادت حياته أن تمس الفرص من كثرة التواضع لدى كل فكانت العرب لها قفاء طويلة والنبي صلى الله عليه وسلم اتبع عدد قدر في ذلك ولم يحلقها إلا في حج أو عمر فكلمة انسحه رؤسكم يعني الرأس وليس الضفاء شكرا أن المرأة تمسك في مسخر رأسها، وظاهر قول أحمد أن المرأة يُزِيقُها مسح مقدم رأسها، لأن عيشة كانت تمسح مقدم رأسها. المرأة لها حالة خاصة، إن يجوز لها أن تمسح مقدم الرأس، ويجوز لها أن تمسح الرأس كله، هي مخيارها. كانت أم سلمة تمسح على خمارها، الخمار كله يُؤدي حالة. إذا المرأة لها ثلاثة أحوال. تمسح مقدم الرأس أو تمسح الرأس كله وده الأفضل أو تمسح على الخمار لا مش لازم يمسح الراس والحنابلة اشترطوا في المسح على الخمار ان تكون متوضئة في المسح الخفي تتوضا وتلبس الخمار ولما تخش المسجد وانا متوضئة عايز تعيد الوضوء تمسح الخمار كده زي المسح الخفي كده مسح خلاص زي ما الاستاذ صقر كان بيمسح على الهمامه كده مسح على الخمار رصب المرأة لها أحوال فيها وبعض العلماء قال ما يجوز للمرأة يجوز للرجل. فالمرأة مسحة مقدم رأسها فهل هذا خاص للمرأة بسبب المشقة سبب الحجاب وأن يصب على المرأة أن تحل الحجاب في كل وضوء فاكتفى بمسح مقدم رأسها لأن حل الحجاب عند مقدم رأسها واكتفى بمسح الخماط أو هذا ولكن نحن وإن نستثن المرأة لأن يقوط الأدلة الأخرى ويدخل سبابتين في سماخي وثني السبابة اللي هي الصبع سموها السباحة أو السبابة وسميت سبابة لأن العرب إذا أرادت أن تسب أحد تعمله جدا وهي إشارة تهديد إشارة تهديد ولا يحسن بالخطباء إذا أرادوا أن يخطبوا أو في أثناء الخطبة يعمل كده. ماشي؟ أخي يقول إني أحبكم في الله. يعني لو واحد شافه وهو من غير ما يقول يعني بيتوعته. وأحياناً بيعمل في إني أحبكم في الله. ثابت. فهو دي إشارة اللغة في أثناء الخطة في اللغة لغة البدن توحي للمستمع بأشياء أخرى فوق لغة الكلام. ولذلك لابد الخطيب أن يطلق لغة البدن التي تتوافق مع لغة الكلام عشان توصل للمستمع معلومة أكثر من من الكلام ما يقول وربما يفهم المستمع يفهم بخلاف مرادك لو لو اختلفت لغة البدن مع لغة الإيه؟ الكلام بخلاف مرادك يعني ممكن تقول له قصة ويشعر منك بالسخرية فيشعر أنك لا توافق على هذه القصة تحكيها بصفرية ولا توفق عليك وأنت موفق عليك فأحيانا الإنسان يستعمل لغة البدن في غير محليها فيضم الفهم يعني ويمسح بإبهاميه ظاهرون دي طريقة مسح الأذنين يدخل السبمتين في سمقاي السمق اللي هي فتحة الأذن ويجعل الإبهام خلف الأذن في الورق. فيمسح هكذا يبقى الباطن والظاهن الإبهام خلف في الأذن وسببه في الأذن ويمسح مسحة واحدة. كما يغسل رجليه مع كعبيه، وهما العظمان التي أنت في أسفل الساق. معروفين اللي هو آه في أسفل الساق ما بين مفصل الساق والقدم. في في سؤال عن المسحة على الجوارب. هل يشترط في المسحة لكفينك؟ إن شاء الله حنجلها بس عشان السؤال ستسبق بس هل يشترط في المسحة لكفينهم يلقوا جلب ولا ممكن قماش ورد أدلة إن السنة على أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين حديث رواب داود وصحار شكرا مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الجوربين والجورب لا يكون إلا من قماش لا يكون من جلب جورب اللي وشها رواب وكانت الصحابة رضي الله عنهم تمسح على التسخين تسخين يعني الشراب الصوف اللي بيلبسه في البرد الشديد فده يسمى ايه السخين فالأدلة دي هو الضحي أن المسح على الشراب اللي هو الجوارب والقماش والمسح على التسخين يجوز ستبعا للمسح للخفين لإنه ورد في النص المسح على الفين والخفين اللي لا يكونوا إلا من جل والجوارب لا تكونوا إلا من قماش من ذي القول النووي ويجوز المسح على الخفين والجواربين هما من قماش وما تقص عليه أن كل قماش هذا مثلا شفعي ونحن نقول غيرهم لأن الجواربين يجوز المسح عليهم إنما لا بشرط المسح على الخفين يعني هل المادة لابد أن تكون من جل واللي في جلد والقماش الصح لو انت عايز الصح تقول ايه الاحاديث وردت في الخفين والاحاديث وردت في الجوربين فما الجوربين يكونوا من القماش والخفين وما الفرق بين الجلد والخماش ايه الفرق ده لا يلبس في القدم ده يلبس في القدم الجوربين خلاص يا عم التساخيل لا حد سائل صحابه كانوا بسرعه التساخيل إلا فائدة ما لها حب هل لها حب وحب الكفين ولا شغل سمت مئة لحقها من الكفين ولكن إن شاء الله لما يجلع أن أولد العرف يحكم هذه المساء اكتفي هذا القدر وحبه ربنا الله أكبر الله أكبر أشرى لا إله إلا الله أشرى أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد